فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولدا له ما في السماوات وما في الارض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 يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا 113. فأما الذين آمنوا اللَّهِ وَتَوَصَّمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا